واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ طال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمى ولا يبصر لم تعبد ما, تعبد ما لا يسمى ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمثك عذاب من الرحمن اتكون للشيطان وليا قال اراقب ان تئن الهاسيا ابراهيم لا ان لم تنته الى ارجمنك لا ان لم تنته الى واهجرني مليا قال السلام تغفر لك ربي انه كان بي حفي و اعتذركم وما تدرون من دون الا و ادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّعْتَزَلُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا رحمتنا وجعلنا لهم لسانا فضد عليا